يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعيه نقادير يومت بنا السراير يومت بنا السراير يومت بنا السراير يوم فما له من قوته ولا ناصر